خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء رب تما تكذبان؟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 فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام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 يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فأنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسَنُ عَلَُْ مَا شوظُ إ ر وَنُ حاسُ فَلَةَ تَصران فَبأَ آلَ رَبّكمكن كَذب فإذًا شََّّتِ السم فَكَانَة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 يرَف الْمجرمونَ بِسمَاهُم فَيُخَذُ بَِّ وَص وَالأَقُدَام فَبِأَ آلَ إ رَبّكُمة كَذذبامهذهِ جَهنَّ مَُّ يُكَذِّبُ بِهَا المجرمون يطُصُونَ بَنهَا وَضَنَ حَمِيمِ آن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 فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكية زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرقه وَجَنَجََّ تَيْندَان فَبِأَ آانِ رَبّكُمةُ كَذّبان فِيهِ قاصِةُ الطَّرْفِ لَمْ يَطُمِثٌ إا إاسُ قَبَلَهُم وَلاَا جَ فَبِأَِّ آلَ إ رَبّكُمةُ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 فبِ دُونهِمَا جََّ تَان فَبِأَِّ لَ إ رَبِّكُمَاةٌ كَذذبان مُدهمَّتَان فَبِأَّ آلَ رَبّكُمَاة فيهما عينان للضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان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 لمْ يَطمهُ إُِ قََلَهُم وَلَا ي فَبأَلَ إ رَبّكمة كَذبَان وَتَّكئينَ على رَرَ فٍ خُضْ وَعَبَقَرّ حسَان فَبأَّلَ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 اِذْرَجَتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبَسَطَتِ الْجِبَالَ بَسْطًا فَكَانَتْ هَبَاءً مّن بَعْثٍ وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَة فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ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 يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَالْدَّانُ مُخَلَّدُونَ فِي أَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ من مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ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 وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أثرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين احاب الشمال ما اصحاب الشمال في سمون وحميم وظل من يحمون الله بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مطرفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم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 نُبَدِّلُ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئُكُمْ فِيمَا لاَ تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الأُولَى فَلَوْلاَ تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ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 فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنتُمْ أَن شَأَنتُم شَجَرَتَهَا أَم نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ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 فبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُنُقُ مَن أَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تبصرون فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرُجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ فَرَوْعٌ وريحان و جنة نعيم وان ما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين وان ما كان من المكذبين الضالين فنذل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبش باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إن كنتم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 لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّن أَنفَقَ من قَبْلَ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا ثُمَّ تَابُوا وَقَاتَلُوا ۚ كُلًّا خَيْرًا عِندَ اللَّهِ ۗ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نورهم يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ الَّذِينَ آمَنُوا ظَنَنَّا أَنَّ قَدْ بَسَطَ طيل ارجع وراء اكن فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور لهم باب باطنه فيه الرحمه باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم لكم معكم قالوا بلا قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم وغركم بالله الغرور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 ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ليعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بيننا نقول اياكل عنكم تعقلون ان المصدقين والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا واقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون اولئك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 وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصفررا ثم يكون حطاما وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سَاعِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ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 إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لقد أأَررسلنا رُرسناابِبّناتِ وَأَزَلنا معهُ الكتاب وَأَزَلناامهُ كتاب والمزانَ لَقومُم الناسَّاس بالِتِطُ وَزَلنا الحديد فيِيه بَأس شديد. وَآزَلْنَ الحَديدَ فِيهِ بَأْسُ شَديدُ وَبَنافِيعُ النَّاسِ وَلَعْلَمَ اللهَّ وَلعْلَمَ اللهَّهُ مَ يَوْصرهُ وَرسُ لَ بالِالغَيب إِ اللهَّهَا قَوٌْ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 وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً يَبْتَدِعُونَهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا الْبِطَاقَ رِضْوَانَ اللَّهِ